بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم الليل مِنْهُ قَلِيلًا نَسْتَهْوِى أَوْ نَقُصُّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِرَ عَلَيَّ أَوْزِرَ عَلَيَّ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامًا إِنَّ لَكَ فِيهَا هَارِسًا طَوِيلًا 126. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 127. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّمَتِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّمَتِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوَّجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا يَوْمَ ترجف الأرض ان اوزلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما اوزلنا الى فرعون رسولا ان اوزلنا اليكم لَعَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلا تَسَافِرًا الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلا فَكَيْفَ تَكُونُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تتقون إن فَفَطَمْتُ يَوْمًا يَجْعَلُ الْبَدَنَ شِيبًا السَّمَاءُ مُفْطِرٌ بِهِ السَّمَاءُ مُفْطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ 117. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 118. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من اَلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَبْغِي أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَق والله ينقدر الليل ونهار الله ينقدر الليل ونهار علم ان لن تحفوه فتابع عليكم علم ان لن تحفوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القران اقرا 116. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 117. علم أن يَتَغَوَّنُونَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا ايلا واعظم واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم